صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار أمين جهنم ما يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قلت متعوا فان مصيركم الى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحق ان ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب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 وانذرن ناس يوما ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزى الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَـهُهُمْ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَـهُهُمْ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ